بسم الله الرحمن الرحيم قلوا حي إلي انه استمع نفر من الجن فقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به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 وَإِنَّ لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهاقا وَإِنَّ منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولا اولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا وَأَنَّ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وَإِنَّهُ لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إِنَّمَا أدعو ربي ولا أُشْرِكُ به أحدا Qulinni la amlik lakum zarru wa la rashadam. Qulinni lay yujirani min Allah ahlu wa la min dounhi multahdam. Illa bala'um min Allah warisalati. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَرَجًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعَالُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ ٱضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلِينَا دَرِ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 ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء عددا وأحصي كل شيء عددا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه Kus Minhu Kalila.